فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَرْسَلْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ الْبَحْرَ فَلَقَّفَ كَانَ كُلٌّ فِرْقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَعَزْنَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَلْجَئْنَا مُوسَى وَمَمْعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَوْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَة وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فَأَخْبِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عذب لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين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 رب يهب لي حكمه وألحقني بالصالحين